وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِثُلْثِ الْقَانِتِينَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونِ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 لا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم